أنتم تعلمون أنني في كل ديقة أذكر ثلاث كلمات ربنا موجود وكل للخير ومسرها تنتهي ربنا موجود يعني ربنا شايف ربنا سامع ربنا عارف ايه كل اللي بيجرى ربنا بيتصرف وبيعمل ومش هيدرك حاجة غلط ربنا موجود في كل مكان وموجود مع كل احد وموجود في كل مناسبة ونحن تعودنا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 ربنا موجود كضابط للكل والعبارة دي ضابط للكل بنذكرها باستمرار في صلواتنا الله ضابط الكل الله ضابط الكل يعني الكل تحت يده الكل في قبضته كل الناس في يد ربنا صدقوني حتى الشيطان وحتى كل قوى الشر ربنا يحكمها بذاته ويضع حدودا وإلا لو كان القوية كل الضعيف ما عاش الناس على الأرض أبدا لو لا تدخل الله ويتدخل مقوم الله خلق الكون ولم يتركه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 وربنا في حزبيان لصاحة 34 بيقول أنا أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضار وأسترد المطرود وأكبر الكثير وأعصب الجريح وأرعاها بعد ونحن نثق برعاية الله لنا نثق به في كل شيء حتى في عصاه وعوكازه نقول له عصاك وعكازك هو ما نثق في رعاية الرب ونثق في قول السيد المسيح ذا المجد خير في في يدي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 يقوله الملاك الحارس لكل إنسان وهو يصلي يقوله الرب يحفظك الرب يحفظك من كل زود الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك ويقوله الأنسان وهو يصلي يعزي نفسه ويهدئ نفسه ويطمئن نفسه إن الرب بيحفظه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 حفظه من أخوه حينما ألقه في البئر وحفظه حينما بيع كعبدا في بيت الطفار، وحفظه حينما ألقي في السجن. ثم رد له كرامته أضعافا، وقال يوسف لأخوه أنتم أردتم بي والله أراد بي احنا نؤمن ان الله حافظ يحفظنا من الشيطان ويحفظنا من الخطايا ويحفظنا من التجارب حفظ اثناسيوس حينما ألقي للنفس اربع مرات وحفظ يحن الرسول وهو في جزير البطمس وظهر له واراغ رؤى كثيرة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 إلا وله مفتاح عند الله أو عدة مفاتيح لذلك يقول الكتاب إلقي على الرب حمك وهو يعولك ويقول النظور يستجيب لك الرب في يوم شدتك الله الذي نؤمن بوجوده له صفة جميلة في عشرة نمعه الله هو مريح التعابة لأنه أنت عالوا لي يا جميع المتعبين وأنا أحكم إنما بيقول انتظر الرب تقوى ولا وليتشدد قلبك وانتظر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 حق العصافي بيقول لنا في الكتاب انظروا الى طير السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماء ويقوتها وبيقول عن العصافي دي لا يسقط واحد منها بدون اذن ابيكم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 في جمعة عالمها، وفي إعداده للإنسان وفي ترتيب عائلتها يهتم بالطووص ويعطيه جمالا الله بيهتم بالكل فكم بالأكثر الإنسان الله يا إخوتي وأبنائي يهتم بنا أكثر مما نهتم بانفسنا، يهتموا بنا أكثر مما نهتم بانفسنا، ونحن نحيا بهذا الإيمان ويقول لا أخملك ولا أتركك، لذلك فنحن نتكل عليه. بيقول الناس يتبهم رضيعا أنا لا أنساك.